الطلاق مرتان فامساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموه شيئا إلا أي خاف إلا أي خاف ألا يقي ما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا دُناح عليهما في ما افتردت به تلك حدود الله فلا تعتدوها وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ